بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فآثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان إنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشزيد، أ فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ وَأُصْلِمَا مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ